الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابن القاسم محمد وعلى البيت يوطيبين الطاهرين اكد دارس اما بعد في هذه المقدمة الموجزة التي هي بين يديك اذكر ماذا تعني في هذا البحث اليسير، الذي يتضمن رسالة عملية مبسطة وثلثة في ثم هلخ وقواعد التجريب والذي يحبني الى هذا العمل هي المسؤولية التي ملقاك علي واستجابة لاخوتي طلاب الحوض العلمية الكام وهذا العمل الخصه في الاشرطه المسجلة وعلى شكل حلقات ودروس مكثفه ومفيده من حيث الاداء في التعبير والنطق مع الامثله التي توجد في القرآن الكريم وهذا البحث الموجز لخصته برواية وقراءة حصن العاصل ادل ادل النجود من بعدلة الاسد الكوفي والذي اخذ القراءة من سيدنا وملاغنا ومولانا الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاة والسلام ونحن اليوم وفي عصرنا هذا نأخذ ونقرأ برواية حفظ عن وهي أشهر القراءات وأحسنها في هذا العصر وحفظ ابن سليمان بن المغيرة الكوفي ولد سنة تسعين للهجرة وتوفي سنة مئة وثمانين للهجرة وختاما نساله تعالى آمنين أن يجعل هذا العمل لوجهه خالصا وذخيرة لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وذخيرة ليوم فقري وفاقتي وليوم الذي يرفع فيه العمل الصالح إنه سميع الدعاء أخذ مقدمة لهذا البحث ما حقيقة التجويد لغة واصطلاحا التجويد لغة الاتيان بالجيد كان تجيب الشيء مثلا وجودت المظر يعني معظت الطعام جيدا وعند علماء التجويد علم يؤدي به لعطاء كل حسن حقه الكامل من المخرج المحين ومن الفتاة والمدود والوقت والافتداء والترقيق والتفهيم نحوهما. ما غاية المتجوين اخي الدارس رايته هو تعلم النطق بألفاظ القرآن الكريم على ما تلقي من الحضرة النبوية الصحية ويقولون علماء التجويد رايته صون اللسان عن الخطأ فيه ومعرفة أحوال الوقوف على آياته في الوقف والبدء كما في تسيير هذه الايه الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القران ترتيلا يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الترتيل هو حفظ الوقوف واداء الحروف عند ذلك تعطي حليه التلاوه وزينه القراءه وكما ان القارئ يجب ان يزيد القراءه باسلوبه وفنه وسليقته ما حكم الشارع المقدس في علم التجويد يقولون التجويد هو فرض كفايه ومستحق مؤكد والعمل به واجب حين على كل مسلم ومسلمه من المكلفين ويقول الحرامة محمد جواد الفسين العامه في مقدمة كتابه هذا ما سألتموه مما لا يسع حدا ان يجهله ولا بد لمن قرأ او ذكر واجبا ان يعلمه لان علماءنا رضي الله عنهم اتشددوا غاية التشديد على المحافظة في قراءة الصلاة. على الادرام الصغير والتشديد. حتى صرحوا ان من ترك تشديدا فيها مطلت صلاته. وفي كتاب السرائر يقول ان اجاده القراءه وصحه النطق بالحروف توجب التقدم في امامه الجماعه في الصلاه قال ابن ادريس فيقوم القوم اقراهم فان تساووا فاكبرهم لذا ان الفقهاء شددوا على ضبط القراءه وتعليم قواعد التجويد على كل حال اخر دارس وبعد هذا التجنيد لعلم التجويد ناتي لنبحث اهم القواعد اللازمه والامثال المرتبطه في فن القراءه وعلم التجويد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي أخذ دارس. اليك الدرس الأول في اللغة العربية قال الخليل العربية تسعة وعشرون حرفا منها خمسة وعشرون حرفا صحاحة لها أحيال ومخارج واربعة هوائية هي الواو والياء والألف والالف النين والحمزه وتلك الحروف لها مخارج يجب على قارئ القرآن الكريم تحلمها ليستخرج كل حرف من مخرجه الخاصه والمخرج هنا هو نقطه انطلاق الصوت ولا يكون فيه الا صوت واحد ويعرف مخرج الحرف بان تسكن الحرف او تشدده وتدخل عليه همزه الوقت ثم تعري اليه حيث انقطع الصوت كان مخرجه ومثال على ذلك اد اقف. اقف. اقف. اقف. اقف. اقف. ولا يعرض منه الا صوت واحد. ما هي حروف الهجاء? وكم عددها? حروف الهجاء عددها احطان وعشرين حرفا او ثمان وعشرين حرفا هنا ملاحظة ان الحمزة والالف حرفان لان الحمزة تأخر محلها الكامل في حالة ادائها من المخرج على هذا التقسيم لذا تصبح حروف الهجاء تسع وعشرين حرف، وإليك بيان حروف الهجاء كاملة: أولاً، ألف، باء، تاء، فاء، جيم، حاء، راء، دال، ذال، راء، زاي، ثيم. شين فاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ي يون واو حاء حمزه ياء انتهينا من بيان حروف الهجاء وعددها، نأتي لنبحث عن باب مخارج الحروف وصفاتها. هناك مقدمة لا بأس البيانية. قسموا الاسلام الى اربعه اقسام. وقسموا القسم الرابع الى ثلاثة. فالمجموع ستة. الاول الثنايا وهي الاربعه المقدمه اثنتان من فوق واثنتان من تحت القسم الثاني اقضاعيات وهي اربعه في جوانب الثنايا الاربعه القسم الثالث الانياب وهي اربعه في جوانب اقضاعيات الاربعه القسم الرابع الضواحك وهي اربعه في جوانب الانياب كذلك الخامس الطواحن وهي اثنتي عشره في كل جانب من جوانب الضواحك الاربع ثلاثه ثلاثه القسم السادس النواجد وهي اربعه من جوانب الطواحن الاربع ويطلق عليه الابراس على الاقسام الثلاثة الاخيره فمجموعة الاسنان اثنتان وثلاثون سنة اذا عط ما ذكرنا فعلا ان مخارج البروش التسعة والعشرين الهجاء على الاطح سبعة عشر مخرجا وهذا على القول الذي يختاره من اختير المخارج وهناك اقوال العلماء لأن مخارج الحروف في تعين عدادها ثلاثة واحد لا بأس لذكرها الاول انها سبعة عشر مخرجا والى هذا ذهب الخليل بن احمد الفراهيدي وفي سنة 2 وخمسة وسبعين للهجرة، وأخره ابن الجزري في كتاب النشر في تراعى العشر الجزء الأول. القول الثاني انها ستة عشر محرا وإلى هذا ذهب النحات والقراء. القول الثالث انها خمسة عشر محرا على المشور. في كتاب الرسالة الشريفة بالقليل للعاملين. ونحن اخترنا في بحثنا هذا على القول الاول وهو قول الخليل بن احمد الفراهيدي. وقول ابن الجذري في كتاب النشر في قراءات العشر. الجزء الاول. وليس اخي الدارس البحث مفصلا خبرنا وقلنا بان تحريف مخارج الحروف هو جمع وخرج وهو محل خروج الحرف وتمييزه عن غيره واذا عاد احدا ان يحرف مخرج الحرف فعليه اي يسكنه مع رمزة الوصف او يشدده فحيث انقطع صوته كان محرزه يخالل ابدأ ابدأ ابدأ ابدأ ابدأ حول عدد مخارج حروف. مخارج الحروف هي سبعه عشر مخرجا على المختار ولها مواضع خمسه اولا الجوف له مخرج واحد وعدد حروفه ثلاثه الحلق له ثلاثه مخارج وعدد رؤ سته ستة اللي اللقال له حشرة مخارج وعدد رؤ فيها ثمانية حشرات أربعة. الشفتان وللشفتين مخجان وعدد رؤهما اربعه والحشور ويخرج منه احرف الغنه واليك الموضوع. تحليل هذه المواضع الخمسة واحدا بعد الاخر اولا الموضع الاول الجاوب وفيه مخرج واحد ويخرج منه حروف المد الثلاثة الالف والواو والياء وسميت حروف مد لانها تخرج بامتداد ولي من غير كلفة لاتساع مخرجها ومخرجها جوف الحرق والفم وهو الفراغ الداخل فيه توضيح مخارج الحروف الثلاثة اولا جوف الحرق والفم وهو الخلاء الداخل فيها ثانيا الواو الساكنة المضموم ما قبلها ثالثا الياء الساكنة المقصور ما قبلها وهذه الحروف الثلاثة الألف والواو والياء المدية وإليه أشار بقوله الألف مخرجها الجوف واختها أي اخت الالف وهو الواو والياء وهي حروف مد للحوائي تنتهي فتسمى الحروف الثلاثة هوائية وجوفية وإليك الأمثلة على هذا جاء جاء هذا كان للالف واما للواو سوء. شو هذا كان للواو واما هيا الحمزة والحاء مخرجه من الحرف يعني اضعته مما يلف صدر ويخرج منه حرف وهما الحمزة والها وهو ابتداء الحرف من طرف أصابع الرئه المخرج الثاني. لوسطه يعني وسط الحلق يخرج منه حصان العين والحاء المهملتين المخرج الثالث ادناه اي ادنى الحلق يعني مما يلي الفم وهو مخرج الغين والخاء غين المعجمه وكذا خاءها اي خاء روف الهجاء وتسمى هذه الحروف الست حقيقيه لخروجها من الحلق وهنا امثله على ذلك مثال السده الين الين ينعون ينعون ينعون عن من الف شهر من الف شهر. مثال لل ينحون عنه. ينحون عنه. مضحرين. مضحرين. هل هاكم التكافر? هل هاكم التكاثر مثال للعين. أنعمت عليكم, انعمت عليكم. انعمت عليهم خليم. خليم. مثال حكيم حكيم حليم حاكم حاكم جثال للعين وافخ وافخ غير المغضوب غير المغضوب من غير من غيركم نثال من خالق من خالق من خبير من خبير من خير من خير وخيات التوضيح في خفاة الحروف مستقبلا ان شاء الله الموضع الثالث اللسان وله عشرة مخارج وسنأتي بالدرس في اليوم القادم ان شاء الله ونوضح هذه المخارج العشر، والسلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم كان الموضوع حول مخارج الحروف وخلنا في بحثنا حول الحروف الحرقية أسد. والان نأتي لنبحث الموضوع الثالث حول اللسان والموضوع ومخارجا الثالث اللسان وله قشرة مخارج المخرج الاول القاف له من المخارج قصة اللسان فوق قصة الكاف ويسمى غبصميا ويقال للقاف والكاف لحويان نخبة الى اللحات. وهي لحمة مشتبكة بآخر لسان ثم بعد حرف القمص بلا فاصلة من اللسان مخرج حرف الكاف ومخرجه اسفل من حرف القاف ويطلق على كل منهما اللحوي، واللسان أعظم أعضاء النطق المخرج الثالث هو وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الاعلى ويخرج منه ثلاثة حرف. الجين والشين والياء. والياء غير المدية. ونطلق عليه بالحروف الشجرية. لخروجها من شجر الفم المخرج الرابع هو من اول حافة اللسان العليا وما يليه من الابراس وما يليه من الابراس العليا من الجانب العسر وقيده من الايمن ويخرج منه الموت اقتصاد ولهذا يسمى مرسية من ايسر الاظهار او يمناها والمشهور من الايمن وهذا المخرج مخرج اضغار فيه اقوال يقول العلامه الفقيه السيد محمد الجواد العاملي صاحب كتاب محتاح الكرامة المتعف في سنة 1126 للعجرة. ان اهل الشام واهل مصر ينطقون بالضغط ممزوجة بالدال المفخمة والطاء المهملة. وخالفهم اهل العراق واهل الحجاز. فإنهم ينطقون بها رخوة شجرية ذات نفس وانتشار كما هو مقتضى مخرجها وهذا الخلاف ثابت على قديم الدعر وقد صنف في ذلك رسائل الشيخ علي ياسين صنت رسالة رجح فيها غاض العراقيين والحجازيين عليه الشيخ المنصوري في رسالة قلتها وكان فيما رد عليه قوله ان النظر نظات قريبة من الظلام ليس من طريق اهل السنة المسبح وانما هو من طريق الطائفه المبتدعه والحل السخ في ذلك ان مصر والشامات ما اقام فيها امام معصوم. مع اعراض اهلهما عن اهل بيت الاصنام وقد سمعوا قوله صلى الله عليه واله وسلم انا اصح من نطق بالراد فاخترعوا ما اخترعوا ويدل على المختار وجوه الوش الاول ان الراد على ما يقولون حرف اشد شديد لان كانت ممزوجة من شديدين الطوء والدال مع اجماعهم على انها من الحروف الرخوة وقد اعترف بعضهم بان غادهم مخالفة لقواعدهم ولكنهم اخذوها عن مشائحهم الوجه الثاني ان الفطحة من الفريقين تعرضوا لحكم من يبدل الضاد ضاء. لان الصوت فيهما ملتبس فكانت شبيهه بالضاء قال راجلهم والضاء والضاد لقرب المخرج قد يؤذنان بالتباس المنهج وقال الاخر ويكثر التباسه بالضاد الا على الجهادر النقادي وقال الجزري في كتابه والضاد باستطاله ومخرج ميزة على الضائي وكلها تجي وقال ابن قوم اشتذ شبهه له وعسرة التفرق بينهما واحتوجة الى غيابة التامة وقال المقدس ان اهل مكه ومن ولاها من الحجاز ينطقون الرضاد شبيهه بالضاء المعجمه المعرج المنصوص عليه لضاد ليس الا. الضاد الشبيه بالضاء لضاد اطبائية. وقد جعلت العرب في قواف الشعر. وقد جعلت العرب في قواف الشعر. الضاد في مقابلة الضاء. وقال الجعفري. والضاد اخو الضاء. في كل الحالات وقل استطاله اولئك الحصان يعني المد الموجود فيه وقال خليل انها شجريه ولا يتاتى ذلك الا اذا كانت شبيهه بالذات لان الذات الطائيه لا تمر بشجر الفم اعني الاغراس بل من شق الحلق اذ لا استطاله في الذات الشاميه وانما هي في العراقيه ومعنى الاعتقالات انها تمتد من حاسه اللسان الى مصعب اللام من دون ان تضرب بشق العنق وقد نقل شيخنا البهائم فيما نقل عنه ان ابا عمر وابو العلاء وهو اهتماما في اللغة قال الضاد والضاء حق واحد ولا فرق بينهما واقام على ذلك ادله وشواهد والغرض التقريب للموافقة الوجهة الثالث ان في بويه حكي عنه قال لولا الاضباق لكانت لكانت الطاء دالا واذا فخمت الدال صارت مصرية. ومثله ابن الجغري التنهيد قال عتا اذا فخمت صارت ضاعا والضاد المصرية دال مفخمة. الوجه الرابع من خساطها يعني خساط الضاد النفخ والتفشي. ولا نفخ ولا تفشي في غابهم. يعني الراب الشامية والمصريه ومعنى التفشي انتشار خروج الريح وانبساطه ومعنى النفخ خروج الريح ولا غيب ان الراب العراقيه يخرج معها ريح منتشره المعرج الخامس هو مخرج اللام وهو ادناها اي ادنى حافة اللسان من طرف الاسنان العليا المقدمه مع وهو من اقصى حافة اللسان الى منتهى طرفه مع ما من الحمك الاعلى فوق الضاحك والناب والرباعيه المخرج السادس هو من طرف اللسان اسفل اللام قليلا ويخرج منه النون المظهر ساكنة كانت او متحركة. المخرج السابع هو طرف اللسان اسفل اللام قليلا ويخرج منه النون وهو من مخرج النون الا انه اقرب اي ادخل الى ظهر اللسان ويخرج من عراء وتسمى هذه الحروف الثلاثه لثويه ولوحيه يعني من ظرف اللسان وعند سيبويه والقراء يقولون ان مخرج الراء واللام والنون واحد مخرجه المخرج الثامن. وهو من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا وصعدا الى جهة الحنك الاعلى. ويخرج منه الطاء والدال والتاء. وتسمى الحروف الثلاثة نطعية. ويقام لها نطعية لخروجها من نطق. اي جلد غار الحنك الاعلى. وهو سقفه وتناوى الاسمان. المتقدم. المخرج التاسع وهو مخرج من بين طرف اللسان فوق الطناية العليا والسفلة ويخرج منه الصاد والزاي والسين. وتسمى حروف الصفير. والحروف الثلاثة تسمى أسلية. لخروجها من أسلة اللسان اي مادة منه. اي طرف اللسان المعرج العاشر وهو من طرف اللسان واطراف الثنايا العليا ويخرج منه الضاء والثاء والدال وتسمى لثوية بالنسبة الى النسبة العليا وهي اللحمة وهي اللحم النابط فيه الاسنان العليا لقربها منها ولخروجها من قرب اللثة. الموضع الرابع الشفتان وهو من باطن الشفة تصل مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الفاء. ولهما معجان هو ما بين الشفتين ويخرج منه الواو والياء والميم الا ان الواو من افتاحها. والباء والميم من فباقهما وتسمى هذه الحروف سفوية فاء باء ميم واو والواو غير المتية ويقال لهذه الحروف الاربعات بالاعرف الشفويه لخروجها من الشفه الموضع الخامس وهو الاخير وهو مخرج الحيشوم وهو أقفى الأمر ويخرج منه حرف الغنه وهي النون الساكنة والتنوين على إتغامهما بغنى وإخفائهما والنون والنون المشددتان ولا عمل لللسان فيها وهذا يتحكم بها الانف فقط ومعنى الغنه ما هو الغنى صوت لذيذ يشبه صوت الغذالة او صوت الطائر حين غياع ولا وهو اخراج الصوت من الخشوم أي, ال... اي من فقد الواصل من الانف الى الفم ومقدار حركتين ويلزم غن التنمين والنون المشددة والساكنة تغن الميم الساكنه المضغمه في مثلها او في حرف الباء قال في السراج القاري ويثبت هذا القول انك ان امسكت انفك لن يمكن خروج الغنه ومثال على ذلك في سوره البقرة ومثال النون المشدد نحو قوله تعالى إن <تصفيق> يسالوا الميم الساكن الوضع في مثلها. نحو قوله تعالى ارنكم كلا ام لكن وافني متحرك الميم الساكنه بالباء يجب احار الغنه هنا نحو قوله تعالى في سوره البقره الايه 67 وراء وديقهر في مما من, من هنا. وما هم بخار. وما عم بخار. الميم الساكنة. تحفى. ال... الى هنا ينتهي بحثنا حلم. من خارج القروف ومواعبارها. وسنأتي ان شاء الله في الدرس الثالث لنضحفة. موضوع خطاب الحروف والسلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدكم من لساني احقه قولي عليكم اعزائي الدرس الثالث هذا الدرس نبين فيه خفاط الحروف وعلم اخي الدرس ان لكل حق خمس خفاط و خفاط الحروف وهي الكيفيات العارضه عند حصولها في مخارجها وهي على بثمين وهذه خطاة ذاتية القسم الاول له ضد والقسم الثاني لا ضد له مجموعها سبعة عشر حرطا ثمية لذلك لانه يجحر بها عند النطق لقوتها وقوة الاعتماد عليها ومنح النفس ان يجري معها في حروف الجعر سبعة عشر قليف باء جيم دان غا لان زاي را طا عين را وال فاف لام مين لون الجسم الاول الصفات التي لها ضد خمسة وهي اولا الجعب وضده الهمس ثانيا الشدة والتوسط وضده الرحوة. ثالثا الاستعلاء وضده الاستقال رابعا الاطباق وضده الانفتاح خامسا الحصنات وضده الانزلاق او الافلاق القسم الثاني لما ليس له ضد ثانيا الخطاط التي لا بد لها سبع خطاط وهي بالترتيب اولا الصفير ثانيا القرطله ثالثا الانحراف رابعا التكريخ خامسا اللين ثالثا التفشي سابعا الاستطالة. واليك الصفات توضيحها ان شاء الله. الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والحواد. ويقولون علماء التجريب كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من الجهر والرخاوه والهمس والشدة ونحوها الصفات المتضاده اولا صفه الهمس الهمس لغة الخفاء ويقولون علماء التجويد لعيال النص عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج وحروفه عشر ويجمعها بيت الجزريه فحطه شخص فتت ملاحظة والهمس عبارة عن الصوت الخفي الضعيف وإنما اتفقت بها الحروف الآتية لأن الصوت عند التكلم بها تضعف حتى تنقطع وهي مستنعة في تركيب تحطه شخص فكت وباقي الحروف متصف بصفة الجعر وذلك لارتفاع الصوت حين التكلم بها وضده الجعر الجعر لغة الاعلان ويقول علماء التجويد انحباس جري النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المعرج وحروفه ما عدا حروف الهمس العشرة ثانيا الشدة الشدة لغة القوة ويقول علماء التجويد انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المعرض وحروفه مجتمعة في كونهم أو تطبقك او اجد وعند علماء التجويد الشدة والتوسط وغدهم الرخاوة وهناك حروف متوسطة بين الشدة والرخاوة وهي خمسه يجمعها قولهم للعمار. وانما وصفت بذلك لان الصوت لم ينحبس معها انحباسه مع الشديدة. ولم يجري معها جريانه مع الرأوة. مثال اقعد وباء اضرب. وفده يعني الرخاوة وهو ارخاء الصوت الرخاوة لغة اللين واختلاحا عند علماء التجويد جهيان الصوت مع الحرف لضعف احتمادي على المخرج وحروفها خمسة عشر مع حروف الشدة والتوسط سومت بذلك وجعيان الصوت معها حتى نامت عند النقطة وضعف الاعتماد عليها كما في سين اجلس وشين وافرش ثالثا الاستعلاء يعني الارتفاع واصطلاحا عند علماء تجريد ارتفاع اللسان عند النقطة بالحرف الى الحنة الاعلى وانما اتفق به لان اللسان حين التكلم بها يميل الى الفوق وحروفها سبعة يجمعها قولك قظ قص بعض قض قص بعض وضده الاستفال الاستفال يعني الانخطاب واختلاحا عند علماء التجويد انحطاط اللسان عند خروج الحرف من الحنك انحطاط اللسان عند خروج الحرف من الحنق الى طاع الفم ولانها حين التكلم بها يميل اللسان الى السفل وحروفه واحد وعشرون حفا وهي غير حروف الاستعلاء السبع رابعا الانطباق لغة الالتصاق واصطلاحا تلافق ما يحاذي اللسان من الحنك الاعلى وهي الصاد والغاد والطاء والظاء وسميت بذلك لانطباق اللسان حين التكلم بها مع سقف الفم الانفتاح لغه الافتراق وهي عباره عن الانفتاح ما بين اللسان والحنك وخروج النفس من بينهما عند النطق بحروفه وهي ما عدا اربع المطبقه وحروف الانفتاح اربع وعشرون حرقا الباقيه بعد حروف الهجاء خامسا الذلاقة من الزلق وهو الطرف ومعناه الطرف سميت كذلك لخروج بعضها من زلق اللسان وبعضها من زلق الشتاء اي طرفيها وسميت مزلقه لسرعه النطق بها لخطتها تخرج من الشقة ثلاث حروف. سا با نيم. وثلاث حروف من اللسان تخرج وهي را نون لام. يجمعها قوله فر من لب. والذلاء لغة حدة اللسان وقلاطقه. واستلاحا الاعتماد على ذلك اللسان والشفة اي طرقها وضبه الاسماد وحروف الاسماد ثلاثة وعشرون حرفة والاسماد مأخوذة من الصمت وهو المنع ثم يزده لامتناع اجتماع اربعه منها في كلمة واحدة اي كل كلمة على اربع احرف او خمسة يعني ان كل كلمة كانت على اربع احرف تتعبر او خمسة كفترجل لا لابد ان يكون فيها مع الحروف المسمكة. حروف من الحروف المرقة لكونه رباعيا وليس فيه حرف اندلاق وهو خلاف السرعة حين التكلم ومتصفة بصفة الافماد لثقل الاداء بها ومنعها عن التكلم خلال السرعة وبهذا تنتهي صفات الحروف التي لا عبد وإليك أخ الدارس محصن في التي لا عبد لها وهي حروف الصفية الحروف المتفقه ضخمه الصفير وهو الصوت الضعيف الخارج عن اصل الاسنان الشبيهه بصوت العصفور وصوت الطائر وحروف الصفير ثلاثه الصاد والزاي والسين ومثاله هكذا. صالحين صالحين صالحين صادرين صادرين الصالح الصادق الصادق ولذلك الزيتون الزيتون الزاكيات الزاكيات الزاكيات ومثاله ومثاله سن السنين الساعة، السماوات الباسق الباسق البستان الاسداف وتف على هذا الحرفه الثانيه هي القلقله القلقله وهي عباره عن حيث تقلق المخرج بالحروف عند خروجه ساكنا حتى يسمع له نفخه قويه حروفها خمسة. يجمعها قولك عقب جد. عطب جد. او طبق جد. او طبق جد. وسولت بذلك لان صوتها لا يكاد يتبين به سكونها ما لم تخرج الى شبه المتحرك لشدة امرها واذا كان الحرف في وسط الكلمة كانت القلقلة صغرى واذا كان الحرف في اخر الكلمة كانت القلقلة كبرى اي اشد واقوى ويقولون علماء التجويد ان شدة الصياح إحتضاز الحرف بإمالته وهنا نأتي بالأمثال المثل الأول بالقاف الحق الحق وهذه القاف كبرى. مثال نطق قل الأسباء هذه النبرة التي تخرج اخر الكلمه الأسباء ومثال للباء قول الباب قول الباب قول الباب. الباب مثال للجيم الحج الحج. بهيج. بهيج. مثال للتال. قل هو الله احد الله الصمد. لم يلد. ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. وهذه الامثلة كانت كبرى الكوكلا الكبرى واما الكوكلا فورا. فهذه الامثله اولا القاف وما خلقنا السماء والارض باطلا وما خلقنا الشاهد هنا هذه لقاء مثال عظيمه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتينا واسيرا الشاهد هنا ويطعمون ويطعمون مثال للباء بل عجبت ويسخرون الشاهد هنا بل عجيب اجيب الثالث. وعلى مثال الثالث. ولقد عينت الجنة انهم لمحضرون. ولقد جاءكم. الشاهد هنا. ولقد. ولقد. نفل عليكم الايات التي اخترس بهذه الاحراف. في سورة قاف الاية السبعة لقوله تعالى وانبتنا فيها من كل ذوت بنج. وفي ثمانية نحو قوله تعالى تدفرة وذكى لكل عبد منيد. شب هذه قلقل صغر. لكل عبد منيد. عبد قلقل صغرى. منيد قلقل كبر. ذلك يوم الخلود القرى الكبرى للدرس انتهينا من الصفة الثانية وسنبحث الصفه الثالثه في الدرس هذا ان شاء الله والسلام عليكم